أعوذ بالله minä الشيطان الرجيب. Jullahi r-Rahman Vastaan well, so وَمَا أَنَّى وَمَنَعُوا وَاللهُ نَعَمْ وَالَّذِي لَا أَرْسَاهَا تجد خلقا من السماء رفع سمكها فتواها وأوبت والأرض ضغد ذلك دحا لا أخرج من Oh, <laughs> نور سيدنا فامن لم يفع عن حسب دون وَعَمْرُو لَمَّنْ خَصَمَ قَوْمَنَا بِهِ عَنَا أَمَّا